استمع إلى الحوار التالي وقرأه مع زميلك ثم اكتبه في دفترك أنا من تركيا من أين أنت؟ أنا من تركيا من أي مدينة أنت؟ أنا من مدينة شانلي أورفا أين تقع مدينة شانلي أورفا؟ في جنوب شرق تركيا بعد مدينة غازي عنتاب وقبل مدينة ديار بكر أنا أحب مدينة شانلي أرفا وأنا أحب كل المدن ما أجمل وطني